بك أستجير, بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر ضعيفا يحسني بحماكا بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر ضعيفا يحسني بحماكا إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا أذنبت يا ربي وآبتي ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو لو أن قلبي شكت لم يكن مؤمنا بتريني عفوة ما غوى وعصا إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قوى أذنبت يا ربي وآبتني ذنوب ما لها من غافل إلاك دنيا غرة وعفوك غرر ما حيلتي في نابه أو ذات لو أن قلبي ششك لن يكون أمينا بكرمك فوتما غوا وعصاك بك أسديه روا من يجيه سوىك فأجر ضعيفا يحميه بحماك بك أسديه روا من يجيه فأجر ضعيفا بحماك يا مدرك الأوصار والأبصار لا تدري له كونه إدراك أترىك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمدات إن لم تكن عين تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا مدركا الأبصار والأبصار لا تدري له ولكمه إدراك أتراك عين والعيون لا مدا ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني فرات فإنني في كل شيء أسترهم علاقا بك أستره ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماكا بك أستره ومن يجير سواك فأدر ضعيفا يحتمي بخماك يا منبت الأذار عاقرة الشدى هذا الشدى الفواح نفح شباك يا مرسل الأطيار تصبح فروبا صدحاتها تسبيحة لعلافا يا مجرية الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنبات يا منبت الأزار عاطرة الشباب هذا الشبى الفواح نفق يا مرسلا المطيار تصبح حادها تسبيح كل علاة يا مجري الأنهار ما جريانها إلا إن انفعالة قطرة من ذات بك أسترهر ومن يجير سواتها فأجر بعيفا يحكمي بحماة بك اسدير ومن يريد سواك فاجرب ضعيفا لنحتمي بحماك ربها رب رب انا لا خالص من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت انس يدي الحياه ولا هواها ولقيت كل الأنس في نجواتا ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي حوف أن أنساتا ربابها أنا لا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواتا وتركت أنسي الحياة ولهواها ونقيت كل الأنس في نجواكا ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساتها بك أسترير ومن يدير ثواتها فأجر بعيفا يحتمي بحماكا بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر بعيفا يحتمي بحماكا زقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا ربي حلوا قبل أن أهواتا أنا كنت يا ربي أسير غشاوات رانت على قلبي فضل سناكا واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراكا زقت الهوى مرّ ولم أذق نوى، يا ربي قل وَالْقَضَلَ أَنَّهُ أَكَأَنَّكُمْ أَنَا كُنْتُ يَا رَبِّ أَسِيرُ بِشَوَاتِنٍ قَرَّتْ عَلَى قَلْبِي فَقَالَ سَلَاتٍ وَالْيَوْمَ يَا رَبِّ مَا سَحَبُ وبدأت بالقلب بصير أراك بكأس سدير ومن يجير سوادا فأدر ضعيفا لن يحتمي بحماة بكأس سدير ومن يجير سوادا فأدر ضعيفا يحتمي يا غافر الذنب العظيم وقابل للتوب قلب ساجب النجاة اترده وترد صادقة توباتي حاشا تقرخط تائبا حاشا يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباتا أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذا ألقاك يا رب عدت إلى رحابك سائبا مستلماً مستمسكاً بعوراته، يا ضافر ذل بالعظيم وقابلاً، للتوب قلب تائب ناجا. أترضه وترد صادقة توبتي حاشا ترفض تائب حاشا. يا ربي جدتك ناهما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباتا أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذا ألقاكا يا ربي عدت إلى رحاب مستسلماً مستمسكاً بعراكا بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر بعيفاً يحتمي بحماكا بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر بعيفاً يحتمي بحماكا تَأْذُرُ الضَّيِّ تَلِيحُ تَحْتَ